بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين رسول لو سو فلا کب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ الذين كفروا من أهل في جهنم خَالِدِينَ فِيهَا ن مدم چ 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزا و من بدا ربي جننت وعدني تجري من تحت غر الانهار خاندينا في